قَالَ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى إلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَى تَذْكِيرًا مِمَن خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ السَّوَاء له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت السراء وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى 117. وهل أتاك حديث موسى 118. إذ رآ نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم, لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى لَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَخْلَعْنَعْ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالوادي الْمُقَدَّسِ قُوَ وَأَنَطَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى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 ونذكرك كثيراً إنك كنت بينا بصيراً قال قد أوتى تسولك يا موسى ونقدمنا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن قضي فيه في كتابوت فقد فيه في اليم فليلقه اليم بالساع اللي أخذه عدوني وعدونه وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي. 119. فتقول هل أدنكم على من يكفله ترجعناك فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن 111. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا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 119. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى 110. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم, ولا تعذبهم قد جئناك بآية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 فَلَنأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ فَجَعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنِكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُ نَحْنُ وَلَا أَنتَ مَكَانًا سُوَا طَالَ مَوْعِدُكُم يَوْمَ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى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 وقد افلح اليوم من استغلى قالوا يا موسى ان ما ان تلقي و ان ما ان تكون من القى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأودس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى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 ونا أصلّبناكم في رزق إنخل ونتعلم أن أيونا أشد عذابه وأبقى. قالوا لن سرك على ما جاءنا من البيانات والذي فطرنا. فقد ما أنت قض.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 سي ربّه مجرما، فإن لهدان ما لا يموت فيها ولا يحيى، ومن يأتين مؤمنا قد عمل الصالحات، فأولئك لهم الدرجات الأولى.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 وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَّا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هذا يا بني إسرائيل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 قالهم أولئك على سرين وعجلت إليك ربي ترضى قال فإن قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفى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 ولكننا حملنا أوزارا من دينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامر فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي افلا يرون ان لا يرجعوا اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفع وانا قد قال لهم ما ترون من قبل يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن ف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 فلا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بنحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول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 من أثر الرسول فنبذتها وكذلك لي نفسي قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وَأُنْذِرُوا إِلَى إِلَهِكُمُ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَسْفُهُ فِي الْيَمِّ السَّخَّاءِ إِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا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 خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زلقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا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 وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك انزلناهم قرانا عربيا وصرفنا فيه من وعيد لعلم يتقون او يحدث لهم ذكرا فع تعال الله الملك حقا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 ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحفره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا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 أفلم يهذلهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طنوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزوادا منهم زهرة حياة الدنيا لنفتنهم فيه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 قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط الثوي ومن اهتدى